أعوذ بالله السميع العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتهينا المرة الماضية من باب الإثار والمواسعة باب الإثار والمواسعة وأثرون على أنفسهم إلى آخر ما ذكرنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والليلة باب جديد باب التنافس في أمور الآفرة والاستكثار مما يتبرك به قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كنا سنشرحها في خطبة اليوم ولكن ما سمعتم كان الوقت غير متسع التنافس في أمور الآفرة هو الأصل بين المؤمنين بمعنى أن المؤمنين لا يتنافسون في أمور الدنيا، وأن مشكلتهم في هذه الحياة هي المسائل لتحصيل آخرة والمسابقة إليها. إن شاء الله نشرح هذه المعنى في والتنافس فيها. التنافس في هذه من الشيء النفيس. الشيء النفيس يعني الجيد، ومعناه أن يتنافس يعني أن يحاول أن يستحوذ هو على الشيء النفيس الجيد وأنفرد به. والمعنى يعني يحاول أن ينفرد وأن يستحوذ على أحسن ما يكون من أعمال الآخرة مع غيره يعني يتنافس هو وغيره لا يتنافس أحد على تحصيل الأمور الرديئة إلا نحن يعني أنا أقول لي يعني وأنا بس التنافس على الأمور الرديئة الخسيسة لا يتنافس عليها أحد لذلك يكون التنافس على شيء له قيمته لا شيء له قيمة إلا الآخرة لأن بالآخرة يحصل الدنيا وبالآخرة يرضي الضابت وينجو عند الله تعالى لذلك كان هم المؤمنين إذا نفسوك في الدنيا فنفسهم في الآخرة إذا نفسوك في الدنيا تقعد حزينا على ما نقص من حظك وما نقص من رزقك أو ما نقص مما أنت فيه لا وإنما يكون هم المؤمنين عندما يريدون أن يتنافسوا في شيء أن يتنافسوا في الأجوة من أمور الآخرة الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه هذه المسألة التي ينبغي نظر فيها والله تعالى أمر بذلك في ذلك يعني في السابق المشار إليه الشيء العظيم إن الأورارة لا في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى هذا إلى آخر الآيات الجميلة في ذلك يعني في تحصيل هذا النعيم في تحصيل هذه العقبة الحسنة بجوار الله تعالى في جنته في تحصيل هذا الحال الجيد الممتاز لا وأن يحاول كل أحد أن يستحوز هو به لنفسه وأن ينفرد هو به وأن يتميز في الحصول عليه وتكون هذه هي المقصودة للمؤمنين المتقين المؤمنون المتقون إن مهمهم أن ينفردهم بذلك وأن يحصلوا وأن يكون تحصيلهم أعلى تحصيل غير ذلك لم يكونوا متنافسين في شيء لذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في هذه الأمور تعلمون حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال عمر رضي الله عنه اليوم أسابق أبا بكر إن سابقته يوما وهذه تدخل أيضا في معنى المسابقة لها وسابقوا إلى مفوة وضبكم وجنة جاء أبو بكر بمليك له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله وجاء عمر بنصف ماله يقول ويظن أنه سيسابق أبوك سينفسه في تحصيل زيد لرجة عادية فذهب فدفع نصف ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك قال تركت له مثله مجاء أبوك بماله كله قال عمر عندما رأى هذه النتيجة لا يسلق أبا بكر مرة أخرى خلاص المهم هذه مسألتنا التي ينبغي أن يتنافس فيها المؤمنون أن يعلموا أولا أن تكون منافستهم في الآخرة لا يكون التنافس في هذه الأمور الزائلة في هذه الجيفة القذرة كما يسمونها الدنيا وإنما هو يتنافس على أن يكون الاقرب إلى الله تعالى والأحب إلى الله تعالى ذلك لما قالوا في هذه المسابقه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم يقول العلماء فلو أن أحد علم أن امرا سابقه إلى الله تعالى فتقدم عليه إلى الله تعالى فانفلق قلبه يعني انفطر قلبه من فمات من الحزن لم يكن شيئا كبيرا نقول ذلك لأننا كما تعلمون نتفرج على أمور الدين وعلى أمور القرب من الله تعالى وعلى أمور المنافسة ليس سمى من ينافس على شيء وإنما الانشغال كما هو واضح بالاستئناز بالخلق والكلام والرغي والأكل والشرب وما إلى ذلك الله تعالى يقول لهم تنافسوا وهم يقولون من أراد أن يتنافس فليتنافس إن هنا قاعدون وذكر بعد ذلك الحديث الأولى وعن سال بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء أخ فقال للغلام أتأذن أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده تله في يده يعني وضعه في يده وضع القدح الذي كان يشربون منه وهذا الغلام هو ابن عباس وقول الله عنهما هذا الحديث الله الشيخ من شيخ في السن يعني طاعنا فيه وهو من الخمسين فما فوق والكهل هو الأدنى من ذلك من ثلاثين إلى خمسين مثلا ثم هذا الشاب قبل ذلك إلى الغلام اليافع الذي هذا البلوغ يقول لا أوسر بنصيب منك أحدا يعني لا أوسر أحدا بنصيب منك يعني لا أوسر لا أحدا بذلك الكلام النوجول الذي يفيد الحديث يقول يفيد الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم ومنها أي ما ينفعهم تورقهم بأثاره صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس لم يتنازل عنه لانه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم موضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي منه شيء ليضع فاهو يضع مكان النبي مكان في النبي صلى الله عليه وسلم والبدء بالضيافه بافضل من في المجلس عشان لك عالمين البدء بالضيافه ان يبدا اذا كان في الضيافه يضيف احدا أن يبدأ بأفضلهم بأكبارهم سنا بأصحاب الفضل والعلم وغيره مما بغي أن يكونوا المقدمين كما قدمهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والإفادة التالية الحس على أداء الحقوق لأهلها حسن الأدب في المعاملة مع الناس مهما كبروا أو صوروا وهذه في معي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفاله مع ابن عباس المعنى الأول وهو أداء الحقوق إلى أهلها من على يمينه ذلك حقه أن يأخذ أولا ويمكن أن يكون ذلك أو الكبار هذا حقهم فكان ينبغي أن يقدم وعليه يظهر حسن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم الأدب العالي الذي لم يبلغه أحد في أنه كبر أو صغر صلى الله عليه وسلم تعامل معه بهذا الأدب العظيم وكان يمكن أن يقول ابن عباس لا أنت غلام صغير خذ أو كان يمكن أن يعطي الأشياخ أولا ولا استأذن ابن عباس ولا غيره وما يفيده الحديث بعد استحباب توقير الكبار وإنزال الناس من نزلهم في الفضل والكرام. هذا الأمر استحباب توقيع الكبار وأن ينزل الناس منازلهم من الفضل والكرامة من شيء اللي هي الاشتراكية وكل زي بعضه وكبر زي الصغير التي يفعلها الشباب اليوم لا إنما لا بد أن يكون الكبير له حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم هذا صحيح وقوله هذا الكلام صلى الله عليه وسلم وأن ينزل الناس منازلهم. هذا في هذا الحال موجود ومعروف. وهذا أدب ينبغي أن يتأدب به المؤمنون خصوصا الشباب وغيره مع أكبار السن وما أصحاب الفضل وما من باب الأوله ما أصحاب ما هذه يعني إن كان رجل توقيه لسنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى إن كان من آل الفضل أن يزداد توقيره إن كان من آل العلم فهو في درجة العليا من التوقير. إذا لا يمرغي كما ذكر الله تعالى أن تسوي بين أهل العلم وغيرهم في المعاملة. الله تعالى قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ده أنت بتقوله يا أخي محمد أنت عشة تقول للشيخ يا أخي محمد. أو ده أنت له يا شيخ إبراهيم ما فحش تقول للشيخ يا شيخ محمد يجي واحد يقول لي إزاك شيخ محمد أقول له إباءة أقول له إزاك شيخ إبراهيم إباءة إينا زي بعض مش كده يقول له لا ربنا قال أستو الذين أعلمون والذين لا أعلمون لعن سلل يتعدوا يقول إبراهيم يقول لي صنعين يقول محمد يقول لي يقوله إنما ينبغي هو أن يكون على هذا الأدب الذي ذكر الله تعالى وأمر به في كل المعاملة لا يستوون يعني لا يستون في كل شيء الذي بيصدموا العلماء من صخر العلوم ولا في الدنيا ولا في الآخر. نعود إلى بداية الحديث وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله أتى بشراب لا يمكن لهذا الحديث كما هي عادتنا في النظر في الألفاظ والمعاني لا يمكن أن يجلس سعد بن سهل متآسف سعد بن سعد إذا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد شباب مثلنا مثل الشباب يعني انا لست شابا مثل الشباب وجده مر عليه رجل كبير مثلا فلم يقم له او طلب منه شيئا فاعرض عنه وعمل نفسه مش سامع مثلا لك ما تقوم انت تجيبه وانت تغير ما تقوم تجيبه وانت عنك عندك طريق ده حتى لو كان مثله لا ينبغي إلا أن يتعامل بالاحسان والادب والفضل لشكا سالم سعد رضي الله عنه رأى ما يستوجب أن يذكر الناس بشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، فذكر لهم هذا الحديث. يمكن أن يكون شيئا آخر ممكن أن اللي هو إيه طيب؟ لا شاف إيه شوية شيوخ عاملين فيها كبار وسنهم كبير وكذا، وبيتعاملوا مع الشباب معاملة سيئة. نقولون تعالين. أنت أخي صغير أنت المفروض ما تتعمل شيء كذا لهم لا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال ابن عباس كذا أعطاه أولا وترك الشيوخ ممكن يمكن أن يكون ذلك كذلك بأنه رأى هذا الحال الذي ينبغي وهذه المسألة مما ينبغي أن تكون متوجهة للمؤمنين أن يروا شيئا من ذلك لابد أن يكونوا على هذا الحال. يعني أن يذكر وأن يعز شوف واحد صغير بيعمل كذا مع واحد كبير يقول له لا قم إليه افعل معه وكذا تأدب تكلم بحسن الدي بحسن الكلام ويقوم له بالمصلحة المطلوبة كذا كذا يجد شيخا متعنطا مع شاب على أنه أكبر منه في المسجد وأنه كذا وكذا أن يذكره كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ولكن باسلوب الأدب الذي ينبغي مش هو أنت عشان شاب وايه ولقيت واحد اكبر منك بيتعامل بمعامله سيئه فترد انت المعامله السيئه بمعامله سيئه مثلها لا مش عشان هو كبير يعني وعشان هو كذا عشان هو كذا يفعل كذا ويفعل لا وانما الدفع سواء كان كبير أو صغيرا بالتي احسن بالادب بالأخلاق العاليه بمكارم الاخلاق وحسن التعامل وهذا ما يبينه كلام وعن من كان يقول كذا عن يمين أشياء تركهم واعطاه غلام عن يسار أشياء تركه واعطاه لابن عباس رضي الله عنهما. يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذه الأولى التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق وكان متواضعا واتلاع التواضع عنده كثير أو في الحديث ده الزكاة كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الشراب يمكن أن يكون جاء هذا الشراب من أهلي ويمكن أن يكون فأرسل إليه هدية وكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويمسيب عليها فجاء له شوية حاجة يشربها هدية وسيطة كوب شيء مثلا أو كوب في مشروب من المشروبات شراب يعني أي سائل مائع من من الأعصير شيء من هذه الأمور التي تشرب يعني أو لبى كما كانت عادتهم في الزمان السابق أن يفعلوا ذلك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى شرب هو الأول عليه وسلم أو لم يشرب أن من عادته صلى الله عليه وسلم في قوله ساق القوم آخرهم شراب ليس كذلك في هذه المسألة ليس هو ساق القوم صلى الله عليه وسلم فابتدأ بنفسه لأن الذي جاءه به كأنه كان يريد أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراء قبله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وتكرما وإظهارا لهذه الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الناس كبيرا كان أو صغيرا ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم ولكن شربه هذا المعنى هو بعبه من معاني الايثار وغيره شرب منه ولكن شرب شرابا ليس بالشراب الكبير الذي يمكن أن يشرب فيه الإناء كله أو نصفه أو كذا لا وإنما صلى الله عليه وسلم شرب شيئا الباقي منه يمكن أن يشمل الجميع بعد ذلك يعني أبقى ما يمكن أن يكون كافيا للباقيين جميعا مش جهن يجي جايل الكباية يجي ايه شارب نص الكباية ولا تلتن الكباية والباقون يجلسون يتفرجوا, يتفرجوا عليه فهذه تبين كذلك بعد التواضع تبين مرعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والقيام كذلك بدليل أنه لو وجد هذا الشراق قليلا ولم يكن هناك من معجزاته ما يظهر في هذا الحال كان تركه لهم وآثرهم به صلى الله عليه وسلم على نفسه أما إن كان الأمر احتاج إلى معجزة فتجده يسقي منه من هذا الإناء الصغير كما ذكرنا في تأييدات الإلهية يسقي منه 300 مثلا كلهم يشربون كما ذكر أبو غريض وغيره في أهل الصفه مثلا وفي من توضع من إناء صغير كما ذكرنا في هذه الأحاديث في البخارة المسلم عن يميني غلام وعن شماله عن يساره أشياخ وكأنه يقول زور كان عن يميني غلام أعطاه القدع وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن عشقته أنه استأذن الغلام في أن يعطي الأشياخ أولا صلى الله عليه وسلم قال أتأذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم لم تعده تعديه هذه المسألة ما عادت يعني أنا يقول يجد غلام على يمينه ويجد رجلا كبيرا على يساره يعطيها للكبير لا يستأذن الصغير ولا شيء أنه يعلم يعني أن المسألة لا تحتاج إلى إذن وإنما النبي يعلم الناس هنا هذا الخلق الحسن مهما كالحياة صلى الله عليه وسلم شو بلما النبي يستأذن ابن عباس. ابن عباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله ابن عباس كان 15 عاما أولا ومن ذلك قال للولام أتأذن لي وكان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم من غير يزن سيشرب الأشياء أولا يا أبن يا ولدي سيشربون أولا ويعطيه كمن يستنكف عن أن يقول لغلام أتأذن لي وإنما قال أتأذن لي عن أعطيه هؤلاء يسمع التواضع الأكثر فقال الغلام لا لا والله يا رسول مش لا بس لا والله يا رسول الله واحد أنا واحد زي مثلا عندوش أخلاق قوي يقول له يا بني آدم اللي ما بتفهمش ما عندك شدام هقول لك كذا وكذا تعمل كذا نفس عدي قال هتأذن لي قال لا والله يا رسول الله لم يغضب ولم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ يقول له لا والله يقول له لا والله خد خد يلا خد انتهو دعك منه انتهي لا وإنما الأدب والأخلاق العالية جدا يقول لا والله يا رسول الله ثم أتبعها لا لا والله دي كبيرة أتبعها بالعلة في أنهم قال الله والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا هنا كانت العلة مناسبة وجميلة أن يقبل المرء وأن يرضى بأن يكون رد الغلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال لم يرضى صلى الله عليه وسلم ولم ينهره كما ذكرنا ولم يتضايق فهم الأشياء أن هذا الغلام يفهم وهذا حقه كذلك لم يكن منهم بادرة لأن لم نرى في الكلام أنهم قد تأففوا أو تضايقوا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إلى الحق الذي يقربه وما يفعل إلا ما يقربه من الله سبحانه وتعالى أو ما يفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما كان منهم إلا أن علموا هذا الحال وقبلوا به بنفوسهم الراضية رضي الله عنهم لا اثر بنصيب منك احدا ما علاقة على واحد يقرأ بقى الكلام طب ايه علاقة الكلام ده بترجمة الباب بعنوان الباب إحنا ايه عنوان الباب يقول ايه يقول التنافس في امور الاخيرة والزائد فيه والاستكسار مما يتبرك به يعني مش الاستكسار من الايه مما يتبرك به فقط لا التنافس في امور الاخيرة تنافس في أمور اللي هو الأخرة أن القاعدة الشرعية بتقول, بتقول الإيثار بالقرب بكروه وإنما ينبغي أن يتنافس الناس في أمور الأخرة يعني إيه الإثار بالقرب مكروه؟ لنا مثال يقول لك مثلا الصف الأول تؤثر حد عليك باشتلاع أخوك تقول له لا تفضل أنت لا تفضل أنت لا لقيت الصف الأول, الأول. لأن الإثار بالقرب مكروه وهذه هذه اللي مستثنى من القعدة بقى. أصحاب الفضل أو أهب العلم أو غيره مستثنى من هذا الحياة إن شاء الله تعالى هذه المعنى الأول فيه بقى هنا معنى الثاني والمعنى الأول المعنى الأول وهو التنافس في أمور الآخرة وأن تؤثر نفسك على غيرك في أمور الآخرة لا تؤثر غيرك على نفسك وإنما تتنافس معه لأن تحصل هذه الدرجة ذلك ابن عباس لم يؤسرهم على نفسه وإنما جلس عن اليمين ونافسه يعني يكون هو الذي يبدأ به نبيه صلى الله عليه وسلم وحتى لم نستأذنه في ذلك لم يؤسر به أحدا وهو حقه كذلك يقول لي لو كان أبويا يقول له لو كان أبويا بس احنا بنعديها للفضل والإيه والعلم والعلم لبر الوالدين هذا الأول بهذه مسألة التنافس إذن أن أي قربة أن تؤشر بها نفسك لا تؤشر بها غيرك أن تتنافس فيها لتحصلها مع غيرك وإن تنفست فوصلت أنت لا تتركها له هذه مسألة التي تدل على عنوان, الإيه؟ عنوان الباب وهو التنافس في أمور الآخرة والكراها في أن يؤشر بأمور الآخرة أحدا على نفسه وإنما يتنافسون والذي يصل أولا هذا نصيبه هذا ما قدر الله تعالى له فلا يتركه فلا تركه لغيره فلا تركه لغيره مسألة الأخيرة نختم الكلام وهي لا يؤثر بنصيب منك أحد الشيخ يقول يقال الاستكسار مما يتبرك به وهذا المعنى الذي لم يحاه نعباس رضي الله عنهما حلف بالله لا يؤثرهم على نفسه أنه يريد أن يشرب كان النبي صلى الله عليه وسلم متبركا لذلك وهذا المعنى الثاني والاستقصار مما يتبرك به أن يتبرك بهذا المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه, فيه فاه المشرف صلى الله عليه وسلم وتذكرون قصة الشملة فكذلك قصة الشملة فيها نفس المعنى الذي رأاه الرجل أنه تركها حتى لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الشاملة كذا أنا أريدها فأعطاها إياه قال أردت أن تكون كفني بعد أن تمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة هذه مفتوحة بقى. دي المسألة طبعا التبرك تزعل الإخوة اللي هم سلفيين أو اللي هم سمين الأداب التي ذكرنا في هذه المسألة لابد أن يراعيها كل أحد كبيرا أو صغيرا وهي كذلك يراعي مساله التوقير وحسن المعاملة من الصغير الكبير وكذلك الأدب والأخلاق الحسنة من الصغير الكبير أو العكس الرحمة من الكبير للصغير اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجيه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته وسلم صلى الله عليه واله وانك حميد مجيد اللهم فاننا بما قلنا وما سمعنا وجعل حجة لنا لا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولي وللمؤمنين يوم يقوم الحساء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم